ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ضلل من النار ومن تحتهم ضلل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 لكن الذي نَاتَّفَو رََّّهُ لَم غرَفُم ي فَووقِهَا غُرَفُم م بنَ لَم غرَفُم ي فَووقِهَا غُرَفُمَّ بنَةُ تجرمٍ ت تحته الأنهَا وَعددَ الله ل يُخِفُ الم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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية مثاني قشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُغْلِلْ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا قد ضربنا ناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِيمٌ ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّ الَّذِي عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ ثُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جميعا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 فَإِذَا مَسَّ الْيَأْسَ نَظَرُ دَعَا لَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ لَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا قِيلَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولكن لَا يَعْلَمُونَ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 İNN ALLAH YIGFİR İNZUNUBA GEMİعا İNNHÖHÜ HÜVƏLGƏFÖRÜR RAHİM WANİBU İLƏ RABİKUM WƏSLİMU LƏH MİN KABL İN YƏTİYKÜM ALAZAB THUM LA TUNSARUN İNNN KABL İNNN KABL فَسَنُمَا انْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ تول من الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره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 كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل لفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِلَّهَ بل فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ وَبِيَمِينِهُ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 وَأُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّرُودًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابِكُمْ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 سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعما اجر العاملين وترى الملائكة تح فينا من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين